أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ وَسَادِسُهُمْ أدنى من ذلك ولا أكثر إله و معهم أينما كانوا ثم ينبوهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 ما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسهم جهنم يصلونها فبئس المصير الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا <تناجب> بالبر والتقوى واتقوا <تقوا> <تقوا> الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكّل المؤمنون يا